فسيحوا في الارض اربعه اشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين واذان من الله ورسوله إلى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 عند رسوله إن الذين عهدتم عند المسجد الحرام فمستقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا وولاذما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 وَإِذْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُم من بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فقاتلوا أَيْمَاهُ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ إِنَّهُمْ لَا أيمان لَهُمْ لَعَلَّهُمْ ينتهون الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويختهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم قال فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا 119. آمَنُوا الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء الْكُفْرَ استحبوا الكفر على يَتَوَلَّهُمْ ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون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 لقد نصركم الله في نواقن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين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 شاء. إن الله عليم حكيم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 أرسل رسوله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا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 يوم يحمى عليها في نار جهنم فَتُكْوَى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون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 لِقَادٍ يَتَرَوْنُ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَذِنْ وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِتْنَةٌ سَأْقَطُ وَإِنَّ جَهَنَّمَ ما لمحيطة بكافرين إن تصبك حسنة تسئهم وإن تصبك مضيعة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوهم فرعون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 ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم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 ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون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 فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وغطتم كالذي خاضوا أولئك حبقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعادي وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات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 وَأُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين والرز عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير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 فَرِحَ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم فِي في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون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 وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْنِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا نَقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ تُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ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 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عليم أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عن عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرحيم وقل اعملوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كنتم تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مرجون لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عليهم وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 دون الله من وليه ولا نصيب لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة عسرة من بعد ما كاد يذق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم.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 من أنفسكم عزيز عليم عنتم حريص عليكم بنمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم